اثر اي ثمن اتخذ الهه هواه واضلله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا تُبْآئِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذ يخسر المبطلون وترى كل أم تجاه فيها كل أمّ تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا يعطيك عليكم بالحق إن كنا نست 119. وما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وأملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين 110.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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ بُعْثَ إِلَّا وَنَا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ